الباب السابع والخمسون باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس متفق عليه العرض بفتح العين والراء هو المال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال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 يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله فقال يا معشر المسلمين أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفيء فيابى ان ياخذه فلم يرزا حكيم احدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي متفق عليه يرزا براء ثم زاي ثم همزه اي لم ياخذ من احد شيئا واصل الرزء النقصان اي لم ينقص احدا شيئا بالاخذ منه وإشراف النفس تطلعها وطمعها بالشيء وسخاوة النفس هي عدم الإشراف إلى الشيء والطمع فيه والمبالاه به والشر. وعن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا ونقبت قدمي وسقطت أظفاري فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا الخرق قال أبو برده فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك وقال ما كنت أصنع بأن أذكره قال كأنه كره أن يكون شيئا من عمله افشاه متفق عليه وعن عمرو بن تغلب بفتح التاء المثنات فوق وإسكان الغين المعجمة وكسر اللام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبيع فقسمه، فأعطى رجالا وترك رجالا فبلغه ان الذين ترك عتب فحمد الله ثم اثنى عليه ثم قال اما بعد فوالله اني لا الرجل وادع الرجل والذي ادع أحب الي من الذي اعطي ولكني انما اعطي اقواما لما ارى في قلوبهم من الجزع والهلع واكل اقواما الى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمرو بن تغلب قال عمرو بن تغلب فوالله ما احب ان لي بكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم رواه البخاري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 ومن يستغني يغنه الله متفق عليه وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم اخص وعن ابي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا في المساله فوالله لا يسالني احد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وانا له كاره فيبارك له فيما اعطيته رواه مسلم وعن ابي عبد الرحمن عوف بن مالك الاشجعي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم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 قد بايعناك يا رسول الله فعلام نبايعك قال على ان تعبد الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا واسر كلمه خفيه ولا تسالوا الناس شيئا فلقد رايت بعض اولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه المزعة بضم الميم وإسكان الزاي وبالعين المهملة القطعة وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر رواه مسلم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 وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابته فاقة فانزلها بالناس لم تسد فاقته ومن أنزلها بالله فيوشك الله برزق عاجل أو آجل رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن يوشك بكسر الشين أي يسرع وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة فقلت أنا فكان لا يسأل احدا شيئا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 أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا الحمالة بفتح الحاء أن يقع قتال بين فريقين فيصلح إنسان بينهم على مال يتحمله ويلتزمه على نفسه والجائحة الآفة تصيب مال الإنسان والقوام بكسر القاف وفتحها هو ما يقوم به أمر الإنسان من مال ونحوه والسداد بكسر السين ما يسد حاجة المعوز ويكفه والفاقة الفقر والحجى العقل وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال